المسيح الزجاج المسيح الزجاج اعظم فتنة منذ ان خلق الله السماوات والارض الى ان تقوم الزجاج ييجي بقى في الانتراضي وعلى البيت وشاشات الدفاج واوسائل الاعلام العالمي وكل هيدا كنتا في رجل ظهر تكل كذا يقول انه يا إنه إنه يقول السماء الزجاج يَمُوت يَمُوت ما هو نهراني يجريان المتي حدج ما جنة والام لا جنة وجنته هنا سعر تعليق مليون دولار وتقول ان هو رب لا النهارده مين قريب تخليك تقول وان الهكم إله واحد لا اوعد روحك! اوعد اسأل عنك! اوعد حاول تقبله! المسيح الدجاج يقتل رجلا يضربوا يقتموا الصيح! ريعوا الام يوم! المسيح الدجاج دينك دينك لحمك دمك وان قدلت وان حرقت! المسيح الدجال سؤال هل مثلث برمودا علاقه بالمسيح الدجال المسيح الدجال ايضا ينبغي ان نعتقد ان الدجال لن يدخل مكة ولا ولا المسجد في المدينة. المدينه ومكه فجت يخرجون غروبا فيلتقفهم الدجال فياخذهم ما غيره المسيح ابن مريم عليه السلام فاذا راه الدجال <تصفيق> لا المسيح الزجاج فقد انتهت العلامات الصغرى كلها ظهر ولم يبق الا ان ترى المسيح الزجاج سلام الله لو علم الانام لما طلقوا لما غفلوا وناموا لقد طلقوا ليوم لو اتبع عيون قلوبهم شاحوا وغام فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا لِيَوْمِ فَجْرٍ قَدَامِنَا طُولُهُ فَصَلُّوا مِن نَّفْسِهِ وَصَبْرُ وَنَحْنُ إِذَا أُمِرْنَا أَوْ مهي ياني لن كشف اي